قيام قعودي أكون سجودي أقي الصلاة فني ذب الخلودي قيام قعودي أكون سجودي أقي الصلاة فني ذب الخلودي قيام قعودي ركوع سجود ابي و صلاه تفني دور قيام قعود ركوع سجود ابي و صلاه تفني دور الخلود